السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يوفقنا في ديننا وأي علمنا ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا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 وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعه في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسالك ربنا السطر في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك السطر في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك السطر في الدنيا وللاخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين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 وذلك مع مراعاة السياق الذي ورد فيه ولذلك تجد أن جزءا من القصة يأتي في مكان وأن جزءا آخر يأتي في مكان آخر بحسب ما يقفضي السياق وبحسب الحاجة في هذا الموضع هذه القصة كما قلت لكم جاءت في هذه السورة الكريمة موجزة لأن الغرض منها كان هو التسريع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو التحذير لاهل الكفر ولاهل الشرك الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لقاء التقينا فيه كنا قد انهينا الحديث عن قول الله تعالى اذهب الى فرعون انه طغى وقلت لكم هذا كان امر من الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى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 بأن نقول قولا لينا والقرآن الكريم عمّة قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحاسمة يقول في كثير من الأحيان نراكم ونراك أنت الكلام لي على واجه الخصوص يعني كن في أسلوبك شدة وقوة وما إلى هذا فأين القول ليه القول اللين هذا مما التبس على خلق الله ومما لباسه وبقولها بالإثير ومما لباسه بعض أصحاب العمائم على عوام, الناس. على عوام الناس كيف هذا أنا أقول لك ينبغي أن تفرق بين الدعوة وبين الذب عن الحق لازم يكون في فرق لابد أن يكون في فرق هذا مما اختلط على الناس هذا مما اختلط على الناس ينبغي أيضا أن تفرق بين حينما تبدأ داعية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 استطالوا على الله وعلى الرسول، وتلك مصيبة، وتلك مصيبة. طيب، القول اللعين بدأه القرآن، فقل هل لك إلى أن تذكر؟ انشوف الكلام ده، وأهديت إلى ربك، فكلام حلو أو, أو أو أو. وبدأ يريه الآيات، ويدعوه. اللي حصل؟ نشوف بقى، هيختيمها فرعون. إني لا يا موسى مسحورة دمت تعبا وساحر فضل القول الليل الرد المباشر وإني لا يا فرعون مثبور يا الله يا سيدي ما لازم بالنا من بالحاجات دي تطاولوا بالليل الأدب إذا لمودوا أن يواجه بما يستحق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 بالقول اللين بالحكمة بالموعظة بالحاسلة اللي قد قليل الأدم لازم يأخذ على دماغه لازم يقف عند حد لازم يقف عند حد وإني لأظمك يا فرعون دي هي ألهمين اللي ربنا قال له آه فقول لك قولا ما هو آله خلاص ما هو قال القول اللين فأصبح هذا لا يستحق هذا القول اللين خلاص هو أخذ حقه في الليونة وتعبير واضح إلا أنا بدعوه ده لي حق في الليونة ده صحيح ده صحيح فإذا خرج خرج فلا يستحق هذا الحق في الليون مستحقوش بقى بس تحطه وعشان كذا اللي قدامنا لما لقو النسي ليونا ليونا ليونا ليونا ليونا بقى عندهم اللي تأدب اللي تأدب اللي تأدب اللي تأدب اللي تأدب الله بيتسب والرسول بيتسب وغبلاه واطلع شوية مغفلين يقول يقولك بالحكمة والمعوض الحسالة هيك ميتين وعشت عشر مئة هيك ميتين اللي ربنا قال له أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعوض الحسالة لما خرج اللي سب الله والرسول أرق دماءهم وأباح دماؤهم حتى ولو كان الواحد فيهم معلقا على أستار الكعبة هي كده إذا ربنا قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرض الحسنة هو اللي قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليه هو اللي قال له وليجدوا فيكم غلطة مش دي ليه وقتها ودي ليه وقتها أنا أعطيته حقه في الليولة أعطيته حقه بالحكمة والمعرض حسنة فأثبت أنه لا يستحق لا ليونة ولا حكم روعة وحصل أثبت إنه قليل الأدب إلّي الأدب بقى لها أسلوبه يعني خالص عشان كم أقول لك الخلط أو يكون يطلع واحد من صبرنا ما بيأخذ الخط واحد على طول كده ده دجال عنده قصور في العلم ما بيفهم إن لكل مقام مقال في مقام دعوة آه والله حلوة وأنا بدعو يبقى هبدأ بليونة ك الكلام جميل أو اللي قدامي بقى قليل الادب ما بقاش بقى المقام بتاع مدام خرج على قله الادب ده منهج علمهولي القران والله والله لما خرج قال الكفر بقله ادب انؤمن كما امن السفهاء الرد بالمثل الا انهم هم السفهاء هي كده تقول عليها سفيه يبقى انت سفيه قليل الادب تبقى انت قليل الادب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 وأسيء إلى الله ومازال حتى الآن ومازال حتى الآن فدي مسألة ينبغي أن يكون فيها حص أن يكون فيها حص لا أنا آه أبدأ داعيها أعلى أين أرصب أروح أدعو واحد مش فاهم بفهمه ضرع قليل الأدب مش حتطيله مش حتطيله لأنه مش ضعيف لا أنا معي الحق والحق قوي أشوف فرعاو في قمة جبروته أخذ حقه في القول الليل خلاص ليحق حقا إن تقاله قول ليل كذا وكذا وكذا وعايز آيات وبراهين ودلائل فضل طلع قليل الأدب كان في حاس أظنك مصحورة وحرضت هال وأظنك مصبورة وما تيجي شبق كلام بعد والدعاء بدن يتعلموا هذا الليل له مكانه والذيك دائما يعني أهل الحق وضعوا قاعده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 في كما قلنا بقى في سورة طوافة قول له قولا لينة الايه دي بتقول لك الالوه له ايه الالوه له ايه الى فرعون انه طوافة فقل هل لك الى ان تزكى يعني هل لك سبيل ورغبه في ان تتطهر تزكيه تطهير في ان تتطهر الله هو كان رايح يطلبه بانه استحمى ولا ايه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 فقل هل لك الى ان تزك يعني هل لك سبيل ورغبه في ان تتطهر لان الشرك نجاسه وطهارتها لا اله الا الله هذه واحدة واهديك الى ربك يعني ادلك على الله فتعرفه للجاهل ما كان يعرف الله جاهل ما كان يعرفه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 عن الاثنين ما يسألوا بيه عن ماهيه ومن يسألوا بيه عن الكيفيه فعايز يقول الاله اللي بتدعوني ليه ده ماهيته وكيفيته ايه ما هو حمار ما هو مش عارف ما هو مش عارف فبيقيسوا على ايه على نفسه على نفسه يدلل على جهله لا يعرف الخالق لان الخالق لا يسأل عنه بما ولا من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 فشاهد الاغراض ان واحد فينا دو بيعوم خلاص سرح بيه المايه خدته رابته على الشط الثاني فلقى نفسه في مصر هده فجاه لقى الناس بتلبس وهم عارفش الورق الشجر وخلاص وفجاه لقى عمارات فجاه لقى عربيات حاجات ما راها من قبل ما يعرف عنها شيئا خلاص عاش في مصر وعرف وجي في يوم قال انا مرجع بقى اجيب الاثنين الغلبانين اللي عاملين لك فعاد. أنت كنت فيه لهم سكتوا جاءتكم من عندي أناس الحديد عندهم يتكلم ما شاف التلفزيون وشاف الراديو وشاف الكاسيت الكاسد الحديد بيكلم طب بالله عليك بقى الاتنين المساكين دول اللي ما شافوش الكلام بقى أصلا يقعد يتخيل الحديد اللي بيكلم ده يتخيله ازاي لا هيجي بقى في بقى لو راديو ولا ما عرفش كلام ده هيتخيله ازاي يبقى مادام بيتكلم هيقيسه على نفسه يوم كل واحد فيهم يبص للتاني حد بيتكلم اه يبقى ليه شفتين وليه لسان ده اللي هيروح بيه ذهنه خلاص ده اللي يعرفه فقاس غائبا على الشاهد غلط والله والله اصاب لازم يغلط عشان كده بيقولوا قياس الغائب على الشاهد من القياسات الفاسده فحضراتك بقى لم ترى الله لو حبيت بقى تحدد له ما هي وكيفية هتعمل ايه هتعمل ايه في اللي حواليك تغلط ولا تصيب تغلط ولا تصيب فربولي قال ولتصنع على عين هتروح اللي عين اللي قدامك ده صح رحت في ستين دهية ينفع تقيس غائبا على شاهد ما ينفع ولذلك لا يمكن تتكلم في مهية الله في كيفية الله حتكفر بالله أما لا أعملها إزاي أما لا إزاي لا أنا ماليش ليش غير إني أنظر في صنعته فأتعرف عليه كل صنعة أبصلها أقول لا إله إلا الله بس لكن بقى شكله إزاي أروح داخلها وعشان كنت لك زمان من كل الفلاسفة بدأوا فلسفة بحق وانتهوا بباطل كل الفلاسفه اتفقوا ان مدام دام في صانعه لابد ان يكون لها صانع ده حق يبقى في اله للكون وقعدوا 60 داهيه لما قعدوا يقولوا بقى طب الاله ده بقى عامل ازاي وقعدوا يحبوا صور عليه انه ابلاغ وتطلع صور عليه مش عارف ايه وقعدوا 60 داهيه فهو مسكين في العرض ده مسكين مسكين صحيح عشان كده قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه جمع بين لفظين في الاصل متناقضين قال هو الظاهر والباطل تقول يا ظاهر يا باطل الاثنين ازاي قالك اه ما هي اعتبار ودي اعتبار هو الظاهر اذا نظرت في مصنوعاتي فكل بتقول بتقولك لا اله الا الله هو الباطل اذا اردت ان تعرف ذاته بس مش حتصبر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 بس فنعرفك عليه عن طريق ايه لا عن طريق ذاتي عن طريق صناعتي ولما تعرف بقى ربك تعرفه بصفاته تعرف الله بصفاته اللي ما دام هو الخالق لهذا الكون يبقى قادر عليم قديم كده حي قيوم ولا مش شبه لا ولما تعرف كل ده هذا يورثك الخشيه منه اللي بيخوفوا الناس من امريكا بيخوفوهم ازاي فبالله عليك انت شفت امريكا شفتها شفتها شفت الجيش بتاعها وتاع شافت مسلح ازاي انت بيخوفوك بقى من امريكا ازاي بيبقى يحكو لك عنها ومن بيحكو عنها تعرفها من غير ما تشوف بعدها جيش مش عارف ايه وعندها الصروف وما ايه وعندها قنابل اللي كنبيل بتتريبي سيح اللحم وصيب العض وعندها كل ما تقف على الحاجات دي ده يوريك كإيه؟ خشية منه فيبقى الحكام عدين يعملوا كده ويطلع بعض في المكان ويقول لك أمريكا وأنا مش أداها زي الجحش اللي كان بيعكوبنا ده وأنا مش أداها كده طب بالله عليك يا ابني إذا أنت لما عرفت قدرة أمريكا ترعبت منه أمان لما عرفت الخالق ما خبتش منه ليه ما معرفش إنه هو الجبار وهو القوي وهو المتين مش عارف ده؟ ليه ما عارفش هو العليم والرقيب مبتفهمش منه ليه انت مش عارف ده هو الامريكا انت مش عارف ده اذا انت حينما تتعرف على الله من خلال اثاره ومصنوعاته ومن خلال صفاته ده بيعمل فيك إيه بقى يورثك الخشيه منه ولما شوف سيدنا موسى قبل الترتيب ده خلقك الى ان تزك واهديك الى ربك اعرفك عليه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 ويخوفونك بالذين من دونه يبقى دهل اما تخشى من هو دون الله هذا جهل منك بالله وبقول ابن الفيل وذلك زمان قلت لاخوانكم العز بن عبد السلام تولى خلاف الصالح ايوب خليفة وخارق بقى في موكبه يسير بين الناس عز بن عبد السلام سلطان العلماء يسير هو غلام الله قالوا له ده موكب للصالح ايوب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 اذا سالك الواحد الديال يوم القيامه هو دعك رضك على الله لو رديت كده خلاص وظل به حتى اصدر قرارا باغلاق الخمارات ما مشيش من مكانه غير وهو بيقول تغلق كل الخمارات لما انصرف الموكب الغلام بيقول العزب بن عبد السلام كده بيقول له يا شيخ ألم تخشاه انه السلطان وكاد ان يغضب عملت تكلمه ويعني قلت خلاص أفلت وكان في استطاعاته أن يشير شراعة كده فيقتلوك حرص بتقعد الدنيا بتاعته وقال شاوك خلاص عليه فقال له كلمة جميلة جدا قال يا غلام استحضرت عظمة الله في قلبي فكانوا أمامي كالذباب هي كده إليك لما تعرف الله حق المعرفة هتخشى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 اذا ده المطلب من الله سبحانه وتعالى من سيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه ايه طه وقول له واحد اثنين ثلاث ده المطلب تسأل نفسك بقى نفذ وسيدنا موسى نفذ الكلام ده نفذ طبعا وحقول قال لك إيه فأراه الآية الليه الكبرى قال لا فأراه الآية الكبرى تفهم من كده إيه ده راح وقال له القرآن لك كل ده ده راح وقال له ولذلك لما تقرا بقى في الايات الاخرى ولذلك هو جمال تعاقب القصه من إلى الى لما تيجي كده يحصل فيها الاختصار ده لازم هتدور عليه فين في الصور الاخرى تقول ده على طول هنا في اراه الايات الكبرى يبقى ده بقى كده انه راح بقى وحصل كلام وبعدين انتقل الى استدلال مش كده ليه بيدلل طب ايه الكلام اللي حصل قوم رايح للصور الاخرى إن سيدنا موسى راح وقاله وإنه هو سأل عن الله كما قلت لكم وإن سيدنا موسى رب ده عليه وأخبره عن الله بإيه؟ بصمعته ليه خلق السموات والارض واللي اعطى كل شيء إيه؟ خلقه ثم هذا كذا فأعادي يقول له فأعادي يقول له اتكلم معاه طيب فرعون قال له كده، معك دليل معك دليل ويا أخي لما طالب تسمع الكلام ده تبصق على فراعين العاص. فابسق عليه يعني فرعاوخ بيطل دليل مش قاله إن كنت جئت بآيتي إيه؟ فأتي بها أنا, أنا عايز دليل فبتنظر إلى فراعين العصر كلاذ العصر اللي كنا عايشين معاهم ما بيدوك الفرصة دليل ما بيدوك الفرصة دليل يعني تروح تقول يقول لك ها, ها اللي احنا غلط ها قلت صح ها حسني في نظرك ايه تقول له ظالم فاسق الله ما مفيش بقى يقول لك بقى يعني طب والله هات دليلك قول لي انت بتقول كده ليه مش كم بخالص في اضرب وارزع وارمي على طول كده اضرب وارزع وارمي خلصت على كده خلصت على كده في سنه 93 كنت عامل شريط بتكلم عن حسن مبارك فبقول ان هو اغبى من حكم مصر من اول الفراعيل القدامى لعاد اليوم اللي حكم فيه وأخذ واحد حكم مصر فما دخلت على وكيلي ميابة أمن الدولة كان اسمه شمس صرايا فأول ما دخلت ونظر إليه لقد كتب أوصافك ودخن عادي المتهم يلبس مش عارف إيه وإيه وبعدل اسمك وسنك والكلام اللي انت عارف صدل وعد عاد ليه طعطت ده مجاز تسجيل كده راح داس عليه فريت نفسي بقول يا حسن يا مبارك أنت أخذ من حكم مصر راح قافل ده كلامك قلت له قال حد يقول لي وليه الامر كده انت اغبى من حكم مصر قلت له حضرتك انا اعرف ان في, في البلد ديمقراطيه وفي حريه كلام فتكلمت بالحريه دي وده راي حضرتك شايف راي غير ده اقنعني قال على السلاح لحضرتك انت اقنعني اللي إن هو مش اغبى من حكم مصر هل اقنعك قلت له قال لي حاضر 45 يوم استمرار حبس شفت الاقناع ده يا بني اول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 فلما جينا في يوم الآيام قلنا لهم كده طيب احنا عم ناس متخلف طيب أنا, انا ليه مطلب انا عايز ثلاثه شيخ لازهر سيطة طاوي وعايز مفتي الجمهورية وعايز رئيس جامعة لازهر اكبر ثلاث عيما في مصر ويعضوا قدامي في النظر على عشان يثبتوا للناس انه راجل غلطان وحاسبوني زمدته عزيز ربنا لا زابة امن الدولة قال لي كده باللفزة بقول له كده وحاتومك شوف فرعاون قبل ده جاب اللي عنده علشان يواجه سيدنا موسى فرعيم مصر لا لأنه لو جابهم حينفضشهم حتبق أبضعتهم بجلاجل فإيه يحصل سينقلب الناس عليه هي كده سينقلب الناس عليه فتعلمه وزالك بام اشاد بمن فرعي وزالك قلت لك كده قلت لك وبكرره لك ثاني وبذكرك بيها دايما قلت لك سعيد بن جباي لما الحجاج بي بينكل بيه بي بي بي بي بي بي وضار بينهما حوار فراح ناظر للبطانة بتاعته قال سمعتم ما يقول تعرف المطيبات قال بعوض جنب كل حاكم وجنب كل مسؤول إذا المطايرطيه اللي كانوا قاعدين حوالين حسان صفوة الشريف والزكريه عزمي والحمار بتاع مجلس الشعب ده والشواءات الحرمية اللي كانوا عندين دول يضبلوه وزمروه على طول كل طاغية كده فالحجاج قاعدوا حوالينا المطبلاتيه ده فبيتكلم مع سعيد بن جبي فما أعجبه مقال فقال لهم اتسمعون ما قال قال نعم قال فما قولكم رأيكم في اللي بقوله ده بقى؟ قالوا اختل ده يموت على طول زي ده تعلم اختل فسعيد لقبائب يبتسم فالحجاج بيندهش على ما تبتسم قال إن اخيك أخيك لهي أفضل من بطانتك فالحجاج ليت من أخوات واحد أكبر واحد أصغر فذهب ذهنه إلى اخويه فقال أي أخوي الأكبر ام الاصغر قال لمن أخوك فرعون بل أخوك فرعون فرعو فإن بطانته قالوا له ارجه واخاه ادي له فرصة يبين ايه ارجه واخاه ولدي اللي دي له مفيش ارجه في ايه بس على طول كده هم زاك كلاب اللي كانوا عشرين دلوقتي لغا اللي مفيش يدوناش فرصة ارجه دي ادي له فرصة يعني يضل احجاز دي مش عنده ده. دي على طول احبس اقتل اعدم حاكم خلصت وما اطلع لكش حس لا تنطقه ببند شفر فشف سافر. فاقوا فراعين زي ما أشوف فرعون هذا بيعتبروا إيه في غلطة إيه الغلطة إني قاله إن كنت جئت بآيات إيه فأتي بها أهديها ليه في آيات أخرى صورة أخرى هنا بقى على طول جبل فأراه ليه الآية الكبرى يبقى حط في دماغي وأنا بقرأ الآية دي إن فرق. موسى ذهب كما أمره الله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 فعشان كده كانت هي الكبرى وركزت عليها هذه الآية البعض عكس قال لا ده هو ما اهتمش اليد بدليل انه لما اراد ان يقارع قارع ايه موضوع إيه؟ العصر الايه العاص فتبدا دي الاله الكبرى الاله الكبرى ولذلك قالوا ان اليد اليد لم تؤثر في القضيه بقدر ما اثرت العاص عشان كده ركزت عليها الآية فأراهوا الآية الكبرى الآية الكبرى التي غلبت آيات الصحراء اللي هيجبهم بقى عشان كان سميت بالآية الكبرى بالآية ايه بالآية الكبرى فقالوا بقى هي العصر بقى هي العصر ليه؟ قالوا انه زبطريكا كبرت كل ما جاءوا به تلعت بقى الحبال والعصي وهي اللي قلبت موازين الناس وهي اللي قلبت موازين الناس لأنها كانت هي محل المنازعة والمقارعة اليد دي مش متعودين عليها لكن اللي متعودين عليه ارمع عصا وارمع حبل وطلع تعبان فعشان كده الآية هنا ركزت على الآية الكبرى لأنها ومجابتش ولم تتعرض لموضوع اليد مع إنه وجاب له الاثنين لكن ركزت على الآية الكبرى لأنها هي التي قلبت الموازين وهي العصة البعض الآخر آية خبالك يا أخي ده المقصود الاثنين وده الراجح اليد والعصر وان كلمه ايه هنا صحيح صورتها انها مفرد ولكنها اسم جنس ولكنها اسم ايه اسم جنس فلما تيجي تقول احضر له الطعام الطعام ده اسم, إيه؟ اسم جنس مش كده ولا ايه اسم جنس لكن هو كلمه قدامك ايه مفرد ايه لكن تقول احضر له الطعام دي كلمه مفردة لكن بيندرج تحتيها ايه العيش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 وده كان العجب بقى أدي ان رقم واحد جعله يرى ما, هو ما لم يعتادوا ولم يألفوه عشان ما يبقاش هو سعر زيهم كده. فأراه اليد فكانت آية كبرى من ناحية انهم لم يألفوه ثم أراه اليد. العصر شيء ألفوه عشان لو جاب له اليد بس يقول له ده مش, مش شغلين لأنه جاب له حاجة مش شغلهم عشان ما يبقاش سعر زيهم وجاب له حاجة بقى شغلهم عشان لما يغلبهم يدركوا انه على حق يبقى قبلتني. فآية كبرة تنطلق على اليد وتنطلق على اليعث العصر يبقى فراه الآية اليعث الكبرة. طيب. سمع حجة كما قلت قولي. وكلمه عن ربنا وآية تانية كتير. كلمت عنها ورأة آية ها. بصري. وإحنا قلنا كده ده كان دليل على ان كل صاحب دعوة لابد له من ايه من دليل يعني مش اي واحد يقول لي كذا روح مصدقه حتى اللي يقول انا رسول لابد ان يكون معه دليل يبرهن على انه ايه رسول وده حق الناس وعشان كده ما من رسول جاء جاء الا وجعل الله له ايه ومعجزه علامه ودليل تقول انه رسول وانا قلت لكم زمان ان المعجزات والايات التي تاتي مع الرسل سميت معجزه تصاحب من يدعي النبوه يعني يجي يقول انا معايا امر خارق للعاده ليكون دليلا على انني رسول فلابد ان يكون الامر الخارق له مصدقا له وليس مكذبا له قلت لك قبل كده ان احيانا قد ياتي من يجري على يديه امر خارق للعاده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 انا بقوله، لكن جاء ليصدق ام ليكذب ده السؤال بقى جاء ليصدق ام ليكذب لو كان يصدق هو كان عايز فيها عشان ايه عشان انت فات <تصفيق> فرحت ثانيه مع ميه فزاد الطين بله يبقى كذبه ام صدقه يبقى كذب. اذا نحن نريد امرا خارقا للعاده يصدق ولا إيه؟ ولا يكذب يصدق ولا يكذب فكل نبي لامد ان يكون له معجزات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 ثم ساق له يعني موسى وهضو من الحجج ما يقنع أي عقل كان رد فعله ايه كان الرد فعله ايه هو الحمر حمركت كان رد فعله ايه ده لو انت بقى استعرفه وتكمله من خلال الصورة التي معنا يبقى سوفك يوم الخميس بعد القادم عشان بتجيش وتدي علي الخميس القادم إن شاء الله اكون مسافر أنا أسافر من الصبح إن شاء الله اكون مسافر فبعد القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت. أن نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله